بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان البحث قبل التعطيل في ما جعله الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من احكام المقبوض بالعقد الف... بالبيع الفاسد وهو مسألة ضمان المنافق المستوفات تارى وغير المستوفات اخرى ضمان المنافق المستوفات شبه مجمع عليه لا وجود خلاف فيه عليكم السلام وضمان المنافع غير المستوفات مختلف فيه بعضهم يقولون بالضمان وبعضهم يقولون وبعضهم لا يقولون بالضمان والسيد الخوي رحمه الله وافق المشهور أو المجمع عليه في أن منافع المستفاة مضمونة، أصلاً ما في مجمع عليه لا قد يكون يوجد عدم بعض المخالفين، بس المشهور على غ المشهور الغ المنافع الغ مضمونة الغ الخوي الغ وافق على ذلك على بحث مفصل بحثناه قبل التعطيل وكان حاصل ما يقوله السيد الخوي كان حاصله أنه يوجد لدينا دليلان على ظماد في المنافع المستوفاه احدهما السير العقلائي يقول السير العقلائي تقتضي أن المنافع المستوفات مضمونة والثاني كان يدعي قاعدة يفترضها متصيده في الفقه من أبواب مختلفة وتلك القاعدة كان يسميها قاعدة من أثلف مال الغير فهو له ضامن. كان يقول هذه القاعدة بهذا الشكل وإن كنا لم نجدها في رواية صحيحة السند ولكن نتصيدها من أبواب مختلفة من الفترة على شرح ما نريد ندخل في البحث السابق إنما أريد أن أقول بالقدر الذي يقتضي ربطه بحث اليوم ب... بحث الماضي بها المقدر عليكم السلام ورحمه الله على شرح مضى ويقول أن المنفع ماله وقد أثلفها هذا المستوفي أثلفها فعليه من أكثر فمال الغير فهو الوطان هذه خلاصة الوجه الذي أو الوجهين الذين كان يؤمن بهما السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه انتهينا إلى المنافع غير المستوفات هو المبيع المأخوذ بالعب بيع الفاسد دار مثلا اخذها بالبيع الفاسد وبقى عند مد من الزمن ولم يستوف من منها منفعة لم يسكن بيها ولا اجرها ما استوف المنفعة فهل يضمن هذه المنفعة التي ما استوفها او لا هنا كخلاف، فعلى رأس الذين يقولون إذا واحد في المستوفات يقول بعدما الضمان فبعت في غير المستوفات بطريقة نقول بعض. لكن ما يحتاج هذا بحث من يؤمن بأن المستوفات هم بها ضمان أفرضوا لأن البايع هو الذي قد يقول قائل البايع هو الذي سلطه على هذه العين بالرضاه ولو ولو رضا مولدا من تخيله صحه صحة البايع مولد من هذا فبعض ما معنى الضمان فمن ينكر الضمان في المنافع المستوفات ففي غير المستوفات بطريق اخر لكن الذي ما يؤمن في المنافع المستوفات يؤمن بضراء كما هو السيء الخوء آمن بذلك يقع الكلام في المنافع غير المستوفات وهناك مدرستان متعارضتان لعل كبير المدرسة, المدرسة التي قالت بعدم الضمان هو السيد الخوي رحمة الله عليه وكبير المدرسة التي قالت بعدم الضمان السيد الإمام رحمة الله عليه فهذان العلمان أحدهما في مقابل الآخر وأصر السيد الخوي على عدم الضمان وأصر السيد الإمام على الضمان على ما ورد في كتاب البيع مع السيد الامام رحمه الله عليه فالمفروض ان نبحث لكي نرى ان اي المسلكين هو الصحيح اولا نتعرض لمطلب السيد خوي. وإن أمكن تحصيل تأييد له هم نذكر التأييد اللي يمكن أن نحصل إذا ثم نتعرض ل ما أفاده السيد الإمام رحمه الله عليه ونرى أن ايا منهما نختاره خلاصة كلام السيد الخوئ ما يلي يقول لكي يتجلل أمره أكثر وأكثر فل نبحث أولا مسألة خارج عما نحن فيه مسألة أجنبية عما نحن فيه وهي مسألة الغصب. لو غصب دارا ولم يستوف منفعتها غصب السيارة مركوبا ولم يركبا هل يضمأ ثم أرجع العين ضال هذا العين الذي غصبته منك أخذ هل يضمن المنفع أو لا المنفع غير المستوفات هذا خلنا فهم فلو فرضنا في الغصب أنه ماكو ضمان للمنفع غير المستوفات فما ظنك ببيع الفاسد هذا مواد عصمة الغصب ولو ثبت الضمان في باب الغصب عندئذ نرى رأينا في المطبوط بالعقد الفاسد هل يضمن منفعته غير المستوفات أو أما في الغصب يقول سيد الخوي رحمه الله نحن نفصل في باب الغصب بالنسبه للمنافع غير المستوفات بين ما لو كان هذا قد ابر بالمالك في باب الغصب يعني المالك لو كانت لديه هذه الدار لكان يسكنها او يؤجرها يستفيد من منفعته فهو الذي منعه وحال بينه وبين الاستفادة من المنفعة بان غصب الدار صح ان هذا الغاصب لم يسكن الدار ولم يؤجرها لكنه غصب الدار فحال بين المالك وبين استفادة المالك هنا لا ينبغي الشك في الضمان وذلك لأن الدليلين على رئيس سيد الخوي نتكلم على مسلك السيد الخوي لأن الدليلين الذين افتينا بهما في في المستوفات على الضمان نرجع الى غيرك الدليلين لكي نرى ان هذين الدليلين موجودان في المقام او لا احدهما السيرة الاصيره خب هذا ما واضح وجوده في غير المستوفات فالمستوفات المستوفات واضح من غصم داره وسكن به أو أجره يضمن المنفعه أما في غير المستوفات غير واضح فالسير أتركوها يقول السيد الخوي كان عندنا دليل ثاني غير السيرة وهو قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن وهذه القاعدة المتصيده على شرح مضى في أبحاث السابقة هذه القاعدة صادقة في المقام لأنه أتلف هذا الغاصب منفعة الدار على المالك لأن الدار صح الغاصب ما جلس به ما استفاد منه لكنه اتلف على صاحب الدار هذا المنفعه لأن صاحب الدار لولا غصب الغاصب لكان يستفيد من المنفعه كان يؤجر أو كان يجلس بها أثلف عليه المنفعه فتجي تجي قاعده من أتلف مال الغير فهو ضامن والمنفعه ماله فهو ضامن لها اما لو افترضنا انه حتى لو كان الغاصب لم يكن يغصب هذه هذه الدار المالك ما كان يستفيد منه المالك عنده دور كثيره دور افضل من هذه الدار كان يسكن تلك وهذه الدار كان يترك ما له لا يسكن بها لا يؤجرها لم يكن هناك مقتضي ما هو هو ما كان يصير منه صدفة الغاصب غصب الدار، والغاصب هم مستفاد، ما جلس به ولا أجره. هنا هل الغاصب يضمن يضمن المنفعه؟ يقول سيرخ إلى لا يضمن المنفعه، لأن ضمان المنفعه كان على أحد أساسين. إما على السيرة والسيرة ما واضحة هنا السيرة إنما تكون واضحة في المنفع المسوفة وإما قاعدته من أتلاف ليس هذا هو الذي أتلاف المنفعه المنفع لأن الاتلاف إنما يصدق إنما ينسب إلى المانع هذا الغاصب منعني عن منفعة الله إنما ينسب الإثلاف إلى المانع مع فرض وجود المقتضي المقتضي موجود ينسب إلى هذا المانع يقال هذا الغاصب أثلف المنفع لكن حينما فرضنا أن هذا المالك حتى لو كانت الدار بيده ما كان يستفيد إذن اصلا المقتضي للاستفاده موجود فما معنى اسناد, إسناد ترف المنفعه عليه الى المانع لا معنى لان المسلم ترف المنفعه اليه الى المانع بل يقول المقتضي ما موجود حينما كان المقتضي ما موجود الاتلاف ما يسمد إلى المعنى إنما مسند المقتضي فعلى أي أساس يضمن هذا كلام السيد الخوئي في باب الغصم يقول إذا عرفنا الحكم في فرض الغاص الان فلننتقل الى فرض المقبوض بالبيع الفاسد هذا المقبوض بالبيع الفاسد والذي لم يستوف القابض منفعة الدار ما جلس بها ولا اجارها هذا يقول لو تكلمنا في فرض عدم المقتضي يعني لو تكلمنا في فرض ما لو كانت الدار حتى لو كانت بيد المالك ما خلص سفيد منه عند دول كثيرة في غنى عن هذا الدار لو تكلمنا في هذا الفاذ ففي الغصب قلنا لا ضمانة سقيفا ب... بالمقبوض بالعقد الفاسد المقبوض بالعقد الفاسد خموشت من الغصب فلا حكمه هذا فيما لو تكلمنا في مورد كان المقتضي موجود يعني كان المالك لو أن الدار بيده لصفى منها أما لو تكلمنا في فرض ما إذا بلي في ف لو كان المقتضي ما موجود يعني حتى لو كان بالبيده لم يكن السفير منا قلنا بعدم الفصل الان لو اي اخ اقول ان السيد الخوي هكذا يرت يرتيب البحث يقول لو تكلمنا فيما إذا كان المقتضي ما موجود ففي الغصب قلنا بعد بالضمان فكيف بالمقبوض بالعقد الفاسد المقبوض بالبيع الفاسد وأما لو كان المقتضي موجود يعني لو كانت الدار بيده للسفاد ولكنه هنا الدار لم تكن بيدي فهل هنا يضمن او لا يضمن يصر السير الخوي انه هنا ايضا لا يضمن في الغصب كان يضمن لكن في المعخود بالعقد الفاسد لم يكن يضمن وذلك لانه لماذا الضمان هل بالسيرة قلنا أن السيرة في المنافع غير المستفاد ما واضح ما مو موجود هل بقاعدة من أتلف يقول هذا لم يتلف لأن البائع هو الذي جعل الدار تحت يد هذا يعني الخطأ الذي الخطأ أساسا البائع هو الذي أخطأ وباعه ببيع فاسد هو الذي أعض البيت جعل البيت تحت يد هذا وليس هذا الذي غصب نعم لو فرضنا أن هذا الذي نعم لو فرضنا أن هذا المشتري هو الذي منع يعني ذاك التفت وأراد البيت قاد يأخذه السبيل من هذا منع صار غاصب والغاصب نعترف بانه يضمن المنفعه في الوقت الذي يكون الغاصب هو المانع وهو المخسر للمالك يضمن لكن لم يكن الأمر هكذا وإلا رجعنا مرة أخرى إلى باب الغص لم يكن الأمر هكذا وإنما هو أخذه من يد المالك والمالك هو الذي أعطاه برضا طبعا بخطأ أعطى أخطأ وأعطى وعليه فليس هو الذي أثلف عنوان الأثلاف غير صادق فلا تشمله قاعدة من أثلف مانا الغير فهو له هذه خلاصة ما يقوله السيد الخوي رحمة الله عليه ثم يريد أن يكمل كلامه يبين الوجوه التي بإمكان أحد أن يستفيد منها الضماد، يذكر الوجوه، ويجيب على كل واحد واحد من الوجوه اللي هو يأتي في ذهنه رحمه الله. الوجوه التي يذكرها ما يلي. يقول إما الوجه الأول على اليد ما أخذت حتى تؤدي خب هذا الوجه باطل يبطل يقول على اليد بغض النظر عن ضعف السنه هذا الوجه تنظر إلى العين أصلا ما تنظر إلى المنافق لأنه يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي يعني حتى ترجعه العين هي القابل للارجاع، أما المنفعة فتتصرم شيئا فشيئا، المنفعة حتى المقصوبة بعد أن تصرمت ما ممكن ارجاع، فأصلاً على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما تنظر إلى المنافع إنما تنظر إلى العين، هذا كلام. أو قلت يا هذا الوجه ما أخذ سيد من الشيخ الأنصاري يعني يقول على اليد ما أخذت الأخذ يصدق على العين ما يصدق على المنافق وجه آخر يذكر يقول أنه كلمة حتى تؤدي. إذا قلنا المنفع هم مأخوذك كلمة حتى تؤدي القا... القابل للأداء هو... هي العين مو المنفع التي تصرمت المنفعه التي تصرمت ما يمكن أداءها نعم يمكن أداء قيمتها لكن ما, م... ما يمكن أداءها إذا حتى تؤدي ما تشمل المنفع هذا ما يقوله بعد لا يحل مال ما امرئ مسلم إلا بطيب نفسه يقول خل هذا خلية تكليفية لا أكثر ما بيضمان لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفسه يعني يحرم أخذ المال إن لم يكن هناك طيب نفسه فهذا يقول بعيد عن, عن محن لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه خب هذا هم حكم حرمة تكلفية أيضا لا يحل الأحد أن ينتصرف حكم حرمة ما بيضمن. حرمة ماله كحرمة دمه يقول هذا أيضا لا يدل على الضمان اللي. لا يدل على الضمان إنما خرمة تكلفية خرمة ماليك كحرمة دمية يعني كما يحرم قتل المؤمن كذلك يحرم التصرف في ماله هو هذا الشكل يقول أضوان الله تعالى أضوان الله تعالى عليه في هذا الأخير خرمة ماليك كحرمة دمية نحن كنا نقول أحيانا أن هذا بدلال على الحرمه الوضعيه يعني على الضمان وليس تدل على الحرم التكلفية فحسب وذلك لأنه يقول حرمة ماليك حرمة دمه ونحن نعلم أن حرمة الدم ليست تكليفيه فحسب بل وضعيه يعني حينما يقتل أحد احدان خطان يظن الدير يعني دمه مظنون يجيب ضمان حرمه مالي كحرمه دم يعني ايضا يجيب الضمان يمكن ان يقال هكذا وعندئذ لكي نؤيد وندعم يعني لكي نكمل ولو بإضافة منا لكي نكمل كلام السيد الخوي فعلا الى ان ننتقل الى كلام المعارض لكي نؤمن لكي نؤيد فعلا كلام السيد الخوي نجيب على هذا الاشكال بما يلي نقول صح حرمة مالك حرمة دم تدل على الضماع حرمة مالك حرمة كما أن الدم في ضمان ليس مجرد انه حرام في في قتل خطأ صور مضمون بالدين في القتل عمدي هناك قصاص لكن لو تنازل عن القصاص تنتهي إلى الدين لو تنازل عن القصاص تنتهي إلى الدين فيه ضمان فهنا حينما قال حرمة ماله كحرمة دم يدل على الضمان ولكن المنفع هذا السؤال ها هنا المنفع هل أن العقلاء يفتحون حساباً للمنفعة في مقابل حساب العين او لا يعني المنفعة تعد مالاً في مقابل العين انا الذي املك داراً يقال لي انا املك شيئين املك الدار واملك سكن الدار او لا املك شيئين واحدة وهي الدار هذا السؤال نقول المنفعة حينما تفصل عن العين تفترض مال فأنا عندي دار أفصل المنفعة عن العين فذلك عن طريق إيجار الجرس الدار مال والمنفعة مال لأني فصلت أو الغاصب الذي أو, أو حتى ما أخذ بالعقل الفاسد الذي استفاد المنفعة ففصل المنفعة عن الدار الدار بعدها قائمة لكن المنفعة استفاد تفرض المنفعة عقل مقلائيا وما شابه ذلك مثال ثالث اشوف مثال ثالث لو منع المالك عن الاستفادة كما في الغاصب اللي المالك يريد ان يستفيد وهذا يمنعه ففصل بين الدار والمنفخ يقال الدار ماله والمنفخ هم مال ف باعتبار صارت المنفعه مفصوله عن الدار تعتبر مالا ولكن حينما لا تكون المنفعه مفصوله عن الدار ما تعتبر مالا في مقابل الدار ولهذا انا اذا عندي دار لا يقال عندي مالان الدار ومنفعتها يقال عندي مال وهو هي الدار عندي مركود لا يقال عندي مالان مالكو. عليكم السلام على كل حال الدفاع الذي يمكن أن ندافع هنا عن سيل هو هذا وهو أنه حتى لو آمننا بأن هذا الحديث يدل على الضمان يدل على ضمان المنافع حينما العقلاء يحسبون مالية للمنفعة في مقابل مالية العين، وإنما يكون هذا حينما تفصل المنفع عن العين عند إذن يقال العين مال والمنفع مال، ولكن حينما لا تفصل المنفع عن العين المال هي العين ومالية المنفعة مندكة في مالية العين فالرواية لا تدل على الضمان هذا خلاصة كلام السلقين مع هذا التأييد أو الدفاع الذي ذكرناه بعد ذلك، خو أص، بس الخوي أصر على هذا الرأي مسألة عدم الضمان. فبالمقابل السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه مصر على الضمان. يقول هذا البيت الذي أخذ بعدين بدين فاسد، حتى لو أن الآخر لم يستفد من هذه الدار ولم يسكنها. ضامن, ضامن المنفعه يجب ان ندرس ايضا كلام السيد الامام رضي الله تعالى عليه قبل ان نختار رايا حتى نرى بعد ذلك انه ماذا ينبغي ان يقال وهذا ما نبحثه غدا ان شاء الله